بسم الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وقد صل على على ذلك لان التبادر لا بد له من سبب وليس هو الا العلم بالوضع لأن من الواضح أن الانتباق لا يأصل من النقص إلى معنى في أي لغة لغير العالم بتلك اللغه يتوقف التبادر على العلم بالواقع فلو أردنا إخبار الحقيقة وتحصيل العلم بالوضع بسبب التبادر لذلك دور المحال فلا يؤكد كان الكلام في بيان على أعظام الحقيقة والمجال وقلنا في الدرس الماضي ان الانسان لو شك في ان لو شك في ان لقبا مخطوط هل وضع لهذا المعنى او لا وقلنا ان الكلام الشك في الواضع لا شك في عنها لو انا شكفت ان لفظ الحيوان ان لفض الأسد موضوع للحيوان المفترس او لا او ان لفظ الانسان موضوع للحيوان الذاتب او لا هل هناك علامات توضح ان هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى حقيقة او لا قلنا ان البحث في هذا واسع البعض ذكر ثمان علامات اثني عشر علامه عشرين علامه والبعض باب علامه المثلث يقول نحن نذكر اهم تلك العلاقات وهي ثلاثة الاولى قلنا التبادر وفي نعرة التبادر قلنا هو انطباق الذهن الى معنى بخصوصه الى معنى معين الى معنى مخصوص عند سماع هذا بيناه في الدرس الماضي وتساءلنا وقلنا لماذا ينطبق الذهن الى من اللفظ الى هذا المعنى بعينه حتما هناك اسباب ادت الى انصراف الذهن الى ذاك اللفظ لان الانصراف كما قلنا في الدرس الماضي معلول مصدر وليس هو بعلم فما هي علة الانصراف ذكرنا احد امور الثلاثه اما ان تكون علة الانصراف ان العلاقه بين اللفظ والمعناه ذاتيه وقلنا هذا واضح لان هذا القاهر ذاتيا لانطلق ذهن غير العالم بالواضع عند طبعا تماما كما ينطلق ذهن الانسان العربي وغير العربي عند رؤيه الدخان الى وجود النار فالعلاقه بين الدخان وبين النار علاقه ذاتي. اما تقول على علاقة بين اللفظ وبين المعنى علاقة ذاتية هذا ليس المقبول الفضل الثاني ذكرها المسلس ان من اسباب الانتراس وجود طريق تدل على ان هذا اللفظ وضع لهذا المعنى حقيقه مثلا اذا قال القائل رأيت اسدا يفترس رجلا ينطلق بهل السامع الى المعنى الحقيقي الى ان المقصود بالحيوان المفترس هما المقصود منه الاسعاف الى ان المقصود من الاسد هما الحيوان المفترس عندما قال رايت اسدين يفترسوا اجوبه قليلا بعد في رد هذا القول في البيت لا توجد قليل إذا قام رمضانه رأيت أسدان فقط ولم يقل رأيت أسدا يحترق أو رأيت أسدا يحترق إلى آخرين حتى نفهم من مخصوص المعنى الحقيقي أو الحقيقي الثالث وهو الذي اقتضاه لكم وهو المشكور أيضا أن المترافز بحيء إلى المعنى بخصوصه ناسج عن الوضع. عن الوضع الوضع هو الذي انشأ العلاق الخاصة بين الناس وبين ذاك المعنى الوحيدة فعند الذين نوع من الأن مين سماع الناس والمتحار من المعنى الوحيدة هادينا اخذ اشكال اخذ التبادر على من الحقيقة يلقى منه إشكال الدور والدور كما قرأتم في الحنة كيف إشكال الدور يقول هذا المستشكل يقول أنتم قلتم أن التبادر علامة الحقيقة ونحن نقول سؤال متى متى ينطلق ذهني او متى بتعبير اخر متى يحصل لي التبادر عند سماع الارض الكفت الى اشكال الدور القائد المتشكل يقول انتم قلتم ان التبادر ان التبادر علامة الحقيقة سلمنا بها ناس اليخل نقول لكم هل يحصل التبادر لكل احد ان التبادر يحفظ لي شخص معين اذا اطلق الانبان واحدا وانا كنت جالس الى جانبه لا يحفظ لي التبادر الا في حاله الواقع اذا كنت عالما بالواقع فالتبادر يحفظ للعالم بالواقع ولذا إذا واحد من الاخرى الان تكلم وقال اريد ما ان الى هنا احد الاخوة احد المشايخ احد الساده لم يعلم بان لقب الله وضع لغاية المعنى المخصوص لا يجدد ذهنه الى اي معنى المعنى لانه غير عالم بالوضع فاذا التبادل يحصل للشخص العالم بالوضع فقط للشخص العالم في الوضع فقط اما غير العالم فلا يحصل له التبادر اي الانتباق الى ما هذا من جانب من جانب اخر من جانب اخر انتم تريدون ان تثبتوا ان تثبتوا ان التبادر علامة الوضع للحقيقة فيلزم اشكال الدور لماذا اشكال الدور من جهة التبادل موقوف على العلم بالوضع لان غير عالم لا يحصل له التبادل ومن جانب اخر تريدون ان تقولوا تريدون ان تقولوا ان التبادل لا ان التبادل يعني بلافظ عن المخصوص يعني ان هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى فتوقفت فتوقف تماما على على العلم و ايد العلم و على الاشتراك و ايد الاشتراك و واضح الاشتراك و ايد يقول و لماذا الاشتراك هذا الفصل هذا و ايد لإثبات أن هذا النفض وضع لهذا المعنى حقيقة وقلتم إحدى علامات الحقيقة التبادر قلتم أن التبادر علامة الواضع للحقيقة لأن محل البحث اين لأن محل البحث فيما اذا شدكنا في الواضع في أن النفض موضوع لهذا المعنى حقيقة الأولى هذا أفضل بحث إذا ستقسوا أن مقبل موضوع للحيوان المفترس أو لا ما هي العلامات الدالة على أن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى الحقيقي أحد العلامات التباثر فإذا التباثر علامة الواضع للمعنى الحقيقي هذا من جانب لكن المستشفى يقول أنا أسألكم لماذا يحصل للتبادر؟ للعالم بالوضع, بالوضع. اذا انتم تريدون ان تجعل التبادر على معدن الوضع الحقيقه ونحن نقول لا يحصل التبادر لا يحصل التبادر الا للعالم بالوضع ستوقف التبادر على العلم بالواضح وتوقف العلم بالوضح على التبادر وبتعبير آخر توقف التبادر على التبادر وهذا هو الضغر محرم لكن بعد الصبر لا يوجد أحد اتباع المثل الاشكال اتباع عند الجميع ثالث منه هذا هو الاشكال إذ قلت هكذا في الجميع ان قلت قلنا الجواب على هذا الاشتاء الجواب صحيح صحيح التباظر موقوف على العلم بالواضح صحيح لكن العلم يلقصه الى قسمين علم اجمالي وعلم تفصيلي التفتوا جيدا المصنف يقول في الجواب التبادر موقوف على العلم الإجمالي بالواضع هذا داخل القط Becca ترجم المصنف يقول التبادر موقوف على العلم الإجمالي بالواضع والعلم بالوضع موقوف على خصول التبادر والعلم بالوضع تفصيلا موقوف على التبادر وعيد الجواب التبادر موقوف على العلم الاجمالي بالوضع والعلم التفصيلي كل موضع موقوف على التبادر فرق بين العلمين الموقوف والموقوف اعلى التبادر يتوقف على العلم اجمالا بالوضع أما لألم بالوضع تفصيلا موقف على الكمال المطرف يقول يقول أي انت للتوضيح منذ طفولته في يعيش في مجتمع معين يعيش في أطرته وفي عائلته وفي حيه وفي مجتمعه وفي بلده إلى آخره فمنذ قفولة يسمع القارب يسمع كلمات كلمة من هذا وكلمة من هذا واخرى وثالثه ورابعة فتبكث في ذهنه عدة ألفان وعده معاني من الطفولة ينشأ على هذه الحال بعد ذلك بعد ذلك إذا صنع رفضة وشك انه للحقيقة أو لمجابس موضوع لهذا المعنى حقيقي أو مجابس هو قد عاش مع المجتمع وسمع منه الفاظ وسمع منه كلمات وعرف الفاظا ومعاني بعد الكبر بعد مده من الزمن من سماع الالفاظ يصبح عنده في الذاكره مخزون كثير كثير من الالفاظ يسمع نفو المهر يسمع نفو الثلج يسمع لفظ العصير يسمع لفظ النار يسمع لفظ العسل يسمع الفار كثيره يسمعها الانسان هذه الالفاظ تشكل مخزون في الذاكره عندنا سيغفل عنها مع مرور الايام يقلعني. ثم تنام السيد في بجره من المجالس وهو جانب يخلص لفظ المراه على بحكم مع السيد عشنا سوية فترة طويلة سمعت ألفا بلا تفوهات ما أذكر الآن جلال السيد بعد خمسة عام من عمري بعد عشرين عام من عمري سمعت ألفا فعندي في ذهني ألاف كثيرة مرتكدة قد لا أكون ملتفت إلى تفصيلا لكن إجمالا عندي ألفا ومعلومات إذا الآن في هذا المجلس. في هذه الحوضة المباركة جلاب السيد يقول اريد ماء او يقول رأيت اسدا حفظ انا اتحر من تلك الذاكره معنى من المعاني للفظ المر معنى من المعاني للفظ الاسد ذاك المعنى الذي يسحب من الذاكره اولا هو المعنى الموضوع له حقيقة شوفوا سالة لكن لكن التبادل حفر من عيني الإجمالي. من علم اجمالي في ذهني قد لاكم متفكريين هذا من جانب خوف لكن العلم التفصيلي، العلم التفقيلي بأن اللفظ وضع لهذا المعنى حقيقة موقوف على التبادل فالتبادل صحيح موكوس على علم لكن على علم اجمالي بينما العلم بالوضع موقف التفصيلي موقوف على الثباغ طبعا ايش الجو عند الجميع او لا؟ واعرف ايش كاعدة الجوال؟ انت فلا التفصيل الوقوف على الثباغ انا ايش التغادر مقطص على الإجمال بينما العلم بالوضع تفصيلا مقطع على الكلام. <تصفيق> <تصفيق> لا على الإجمال عندي علم بالوضع لأن عشوياتي رواط طويلة ومع غير علمت أن هناك ألفار فعندي نخدين في داخلي لكن حتى أصحاب المعنى الحقيقي عندما تقلّد ذهني أن ينفصل باق المعنى هو الحقيقي يكون. الموضوع صحيح. لا, لا. التفصيل أتوقع. يعني كان التبادل يأتي بالمسك قبل التفصيل أقف على التبادل. نعم. التبادل على. البيت يمكن, يمكن نقول هذا لا. أتفق على إشكال وجهه؟ نعم. لا. التفصيح التفصيح لا. من ناحية. نعم. ولد أحسنهم. ولد الإنسان ما عايش. مع الاجتماع او ما عالم بالانصار ما يحصل له تبادر فنحن يجيش شيء يقول هذا الكلام كله بالنسبة ان العالم بالواضح اما غير العالم فتبادره موقوف على تبادر غيره يعني مثلا الفارسي حتى يحصل عنده التبادر موقوف على اصول التبادر عند العربي او ثم الفارسي يعلن هذه المعلومه هذا الكلام كله عند العالم بالوضع فقط مو عند غير الاعماد من غير اهم النقاط الكلام كله عند اهمرتنا فقطنا اتبع المنطق اتبع المنطق هذه العلامه الاولى انتهيت من بحمد قال وقد يعترف على ذلك بأن التبادر لابد له من سبب وليس السبب وليس هو إلا العلم بالواضع يعني سبب التبادر أنني أعلم بالوضع لأن من الواضح لأن من الواضع أن الانتباط انتباط الذهن لا يأكل من اللافظ إلى معناه في ايه أي لغة سيدنا شيخنا لغير العالم بتلك اللغة ما يحصل عند غير العالم عند غير العالم لا يحصل خوف فيتوقف التبادل على ماذا على العلم بالوضع هذا من جانب ونحن نريد ان نجعل التغادر على معنى الوطن فيلزم الدور فلو اردنا اثبات الحقيقه وتحصيل العلم بالوار لماذا بسبب التبادر الذي بالدوال البحا فلا يعقل على هذا ان يكون التبادر علامه للحقيقه يستفاد منه العلم بالواضح والمفروض والمفروض ان التبادر انه مستفاد من العلم بالوار والجواب ان كل فرد في اي امه يعيش معها لا بد ان يستعمل الالفاظ المتداولة عندها فلعل تلك الرب قد عندها لهذه يعني ولا بد ان يرتكب في ذهنه معنى اللفظ ارتكازا يستوجب انطباق ذهنه الى المعنى عند سماع ان وقد يكون ذلك الارتكاز من دون انطباق تفصيلي إليه وإلى خصوصيات المعنى فإذا أراد الإنسان معرفة المعنى وتلك الخصوصيات وتوجهت نفسه إليه فإنه يفتش أين؟ في ذهنه في مخزون الذاكره يفتش عما هو مرتكد في نفسه من المعنى عند تباع فينظر إليه مستقلا عن القرينه فيرى أن المتبادل من اللفظ, من اللفظ الخاص ما هو من معان من معناه الابتكاري فيعرف أنه حقيقة في التبع إذن المفندس يقول فالعلم بالوضع لنعنى الخاص في خصوصياته التفصيلية أي الالتفاص التفصيلي إلى الوضع والتوجه إليه يتوقف على التبادر اما التبادر نفسه موقف على العلم الاجمالي الواضح والتبادر انما هو موقف على العلم الارتكادي عن الاجمالي الارتكادي عن بوضع النص لمعناه غير المنتفق المليم والحاصل تكرار بالضب نفسه والحاصل ان هناك علمين احدهما يتوقف على التبادر وهو العلم التفصيلي، صحيح؟ العلم التفصيلي بالوضع موقوف على التبادر والآخر علم آخر والآخر العلم الجمالي يتوقف التبادر عليه وهو العلم علم علم الإجمالي الأبتكادي ثم يقول انتهى المسلم هذا الكلام كله بالقياس الى من إلى العالم لاخلها مو emergence عالم بالوضع هذا الجواب بالقياس الى العالم بالوضع خبه وutan غير العالم، غير العالم تبادره موقف على تبادر أهل نظار أبعان ما بالقياس الطباطصل غير العالم فلا يؤكل حصول التبادر عنده لماذا فأنه جاهل بالنظار لفرضه جاهله بالنظار فإذا ما شاء شغال لكن بسني ورده. نعم يكون التبادر يكون التبادر أمارة على الحقيقة أو إمارة على الحقيقة عنده عند غير العالم إذا شاهد التبادر عند أهل اللغة يعني أن الإمارة عنده تبادر غيره لا تبادر هو تبادر غيره من أهل اللغة مثلا إذا شاهد الاعجمي من اصحاب اللغة العربية انطباق اذهانهم من لفظ الماء المجرد من قرينه المجرد عن القرينه الى اي معنى الى ذات المعنى المقصود الى الجسم السائل البارد بالطبع اذا غير العربي راى هذا الانطباق نفسه نفسه نفس ويركنه نفس الانطباق لكن تبادره تداوره فلا بد ان يحصل له العلم بان هذا اللفظ غير العربي بان هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى عندهم وعليه فلا دور هنا عند غير العربي عند غير العالم بالواضع لأن علمه يتوقف على التبادر والتبادر يتوقف على علم غير لا علمي هذه العلامة الأولى من علامة الواضع للحقوق العلامة الثانية تحتاج إلى القصاة جيد ولكن هذا لوضع يجب بالحقيقة يكون الحامل الامر يجب ان يكون هذا الامر يجب ان يكون الحامل الامر يجب ان يكون هذا الامر يجب ان يكون هذا الامر فصح الحمل و عدم صحته سالم علامه الحقيقه واضح العباره صحه السالم وعدم صحه السالم علامه الحقيقه صحه السالم وعدم صحه الحال علامه مجاز ما معنى هذه مثلا مثلا اذا اردت ان اعرف ان لفظة الاسد موضوع للحيوان المفترق اجرب هذا الضابط اللي بقى ايديكم على اجرب هذا الضابط اقول احمل في النوع حال الاسد اشو اسطر حول ماذا نحمل نحمل اللفظ على المعنى فماذا نقول الاسد حيوان مفترق نشوف الحمل او لا اذا كان الحمل صحيح وسقط هاي بعد نسلق نحاول ان نسلق انفقها الثاني فهذا غير يبقى ان صح الحمل ولا يصح الثاني علامه الحقيقي حملنا قلنا ماذا الاسده حيوان مفترض نجرب ان نسلق اللفظ عن البحث نقول الاسده ليس بحيوان مفترس نجرب الحمل طعب نعم. نأتي الى صحه الثل ان صحه الثلق ليس حقيقي ان لم بعد صحه الحمل ان لم يطع الثلق فهذا المعنى الحقيقي نقول قلنا اول الاسد حمل وطح الحمل نجرب نسلك نقول الاسد ليس بحيوان مفترس نجرد نرى الثلب صحيح او لا الثلب صحيح او لا الثلب صحيح, صحيح او لا ليس بصحيح فاذا ما دام فتح الحرم ولم يصح الثلب لانه راجح لا ان نقول ان المجد ليس بحيران المختلف ما دام الثلب غير صحيح فنوضع في هذا المعنى حقيقة نطبقوا العبارة فاوض بالعكس عن المجال نجرب أن نحمل في الممسة ونقول ونقول الإنسان الإنسان الإنسان أسد أو لا زيد أسد لأني ممكن الإنسان صح بعض الإنسان مرحب فرشي حتى نقول زيد أسد ثم نجبر نسلم نقول زيد ليس باثم صحيح اولى صحيح اولى الانكم اذا فتحت الالم المجال لم يفتح الالم الحقيقه فتح الان الحقيقه لم يفتح تعبير ما تنفعش نعملها عباره واحده ففتح وان الحقيقه وعدم ضحة الحمد حلالة المشارك هذا اجمالا اما الكلام في التفصيل ستة ستة قبل بيان التفصيل تلاتتم في المنطق ان الحمل على فتنين حمل اول الذاتي وحمل الشائع الحمل الاول الذاتي ملاكه الاتحاد بين الموضوع والمفهوم في المفهوم، وهذا فعل قليل. كل اتحاد في المفهوم يلزم منه اتحاد في المصدر ولا عكس ولا عكسه. يعني ليس كل اتحاد في المصدر يلزم منه اتحاد في المفهوم لا. فالحمل الأولي الذاتي. يسمى بالحامل المفهول أيضا ملاكو الاتحاد بين الموضوع والمفهول في في عالم المفهول إن استعدى الموضوع والمخمول فالحمل أولي ما لماذا سمي أولي ذاتي قالوا سمي الأولي لأن أول ما يحمل على الموضوع ذاتي يعني. سمي اولي لماذا سمي الذاتي؟ لأن في الحمل الأول الذاتي حمل الذاتيات على الذات، تسمي حمل الاول الذاتي وهذا هذا السبب السبب الثاني الحمل الشائع الطبع. ونلاقه يعني غابطه الاتحاد في الخارج في المقدار والتغير في الذهن على في المخ، فثلاث نقول زيد قاتل زيد جالس. زيد قائم زيد آخر إلى مفهوم زيد شيء مفهوم القيام شيء آخر مفهوم الجلوس شيء آخر شنو معنى زيد؟ زيد نفاق صحيح؟ أما قائم في معناها قانوا قائم ذات سادته القيام فتعريف زيد غير تعريف قائم غير تعريف كاتب وجالس ونام إلى آخرين إذا كان الموضوع والمحمود إذا كان متغايرين في الذهن متحدين في الخارج يسمى حمل شائع ويسمى حمل مصداتي أيضا ويسمى حمل وجود لا الظهن لماذا تمي شائع صناعي؟ شائع لأنه يحمل شائع في العيون والصناعات فشم تسمي حملا شائعا صناعي؟ اذا هي منظر ذلك نجي الى العلامه الثانيه المصنف يقول حتى نعرف ان هذا النقل موضوع لهذا المعنى نجرب العلامه الثانيه صحه الحمل وعدم صحه الحمل نجربها باحد طرق ثلاثة نجربها بأحد طرق ثلاثه اما بطريقه الحمل الاولي او بطريقه الحمل الشائع او الطريقه الثالثه نأتي الى المريحة الأولى خيضوا العلمة بالكتاب لما العلم يهرون العلم مو يهرون يستوى لا خيضوا انت كلامي مو طريقة بيان البطل بني خلق كل شهر لا خوف يجرب الطريقة الأولى طريقة الحملة الأولى انا اشكر انا لف بلاتك موضوع الحيوان المشترك او ان نقدر الانسان الحيوان الناطق اجهر بطريقه الحامل الاول نبدا ناتي الى المشكوك المشكوك ما هو هنا المعنى نشك ان اللقب معنى اولى فناتي للمعنى ونجعله من قران جيدا الجيد ناتي للمعنى المشكوك وضع اللفظ ونجعل هذا النءن المشكوك موضوعا انا اضع الموضوع محمولا محمول. الهاجو والمحمول خفلات الى معنى المشكوك نجعل منه موضوعا ثم نفيد الله ونجعل منه محمولا ونجعل منه محمولا ونجرب نحمل حمل لربما نقول نقول الحيوان المفترس واقع الحيوان المفترس اسد الحيوان الناطق انسان الحيوان الطاهر فرس الخاطر بقر اصلا هذا حمل اول ذاتي ليش يعني الموضوع المحمول متحدان في الذهن حيوان مفترس واسد في الذهن على واحد حيوان ناطق وانسان في الذهن واحد الى اكثر من طحال لا يطلق علامه يطلق لا يطلق على غيره احنا ناطق مثل يطلق على او مجاز هو جاي كده حتى شاركه اولا حتى وغير سبق. سبق. سبق غير. لو شاركه الغيوم في الاختيار لكن امام استشير هذا نقول الحيوان المفترس كبرى سبع سبع ايش مثل الابن نقول الحيوان المفترس كبرى حتى لو لم من في السن نحو الفرس نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن وجعلنا المروع المعنى المسكوك اللي هو الحيوان المفترق هذا مسكوك معنى مسكوك جعلناه مضروع واليض المسكوك جعلناه مخموض ثم حملنا ثم حملنا قلنا الحيوان المفترق الغد سبعا الحيوان النافق إنثان الحيوان الصاهل فرسل إلى آخرين صح الحمد يقول انت قلت جرب طريقه الحمله اولا في الداخل تعال قبل ان نقول صحيح دققوا اثناء الموضوع المحمول بعد وقتين واحد يقول نعم يقول اذا صح الحمل فتكتشف صحه الحمل وعدم صحه السل الحيوان المفترض ليس باسد فبعدم صحه السل انه موز على الخفيف واعيد الطريقه فريق القواعد اذا هو قائم ثلاثه شايد ثابت <تصفيق> لا احنا نبغى الطريقه ضابطه اخر ان نجعل المشكوك ضوء وان نجعل اللازم مقبول نحن نهدف اسس ولنعنا نحن حيوان لا شك فناخذ المعنى المشكوك نجعله هو القادر اكثر فنجعله موضوع بل نهم ثم نحمل ونجرب ان نسند ان صح الحق او صح الاسد موضوع للحيوان المفترس حق الفتاة. هذا الحمل الاولي الذاتي قلنا بلاص الحمل الاولي الذاتي الاتحاد الاتحاد في مخطط لهم لابس حتى اذا جربنا هذه الطريقه ولم ننجح ولم نجح. نجبو طريقة ثاني طريقة الحمل شايع الصناع. أصل الحمل شايع الصناع فيها كلام طويل. خل نقرأ هذه الطريقة على نفسي الحمل الثاني. العلامة الثانية عدم صحة عدم صحة السلم وصحته أي على شنو عدم صحة السلم وصحته لا. المصنف سوبلف نصر مرتبة عدم صحة السالب وصحة الحامل وصحة السالب وعدم صحة الحامل شوفوا لا فنصر مرتبة سوبلف المصنف الكاتب هذا أهلًا وسهلًا كما قلنا الله إبراهيم وسهلا واضح معنا عباد المصنف صار المصنف يقول عدم صحة السالب وصحة الحامل أي علامات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 هلأ تركوه أنا دعا قضي عبارة تانية حتى أدري لكم النقصة بجيء لا شون فوقي كلامكم في الصيف أنا دعا نقل عبارة طابعوا معي هذا مصحة السلب اتركوا تحته روح وصحة الحمل. اشبكوهم مع بعض وكتبوا علامة الحقيقة وهذا قامت عبارة وصحة يعني سوى صحته وصحة السلب وعظموا وعظم صحة الحامل ألامة المشاركة العبارة طبحت جناب الشيخ شيخ. معا عندكم مكتوفات في الكتاب هذه بعباره بعبارة نفس العبارة هي بس المخلص انا ده صحر عبارة المصلة وعظم القضية او ما. هذه العبارة ذكروا ان عدم صحة سلب اللفظ عن المعنى الذي يشف في وضعه له هذا شيء يصير ذكروا ان عدم صحة السلب علامة, علامة انه حقيقة واضح يصير عدم صحة السلب علامة انه حقيقة وان صحة السائل علامة شنو علامة على انه مجال فيه روح, روح ثانيا وذكروا ان صحة الحمل صحة حمل اللافظ على ما يشك في وضعه له هذا شئ صير ذكروا انه علامة حقيقة وعدم ودمن ادم صحة الحمل الحمل علامة المجال اتبعت العبارة خط وهذا ما يحتاج إلى تفصيل هذا كله إجمالا هذا ما يحتاج إلى تفصيل وبيان ثل فل فلتحقيق الحمل وعدمه خلص رغم تطححها الآن فالثل وعدمه نسل في الطرق الأرضية الأولى طريقة يحن الحمل الأول نأبدأ. نجعل المعنى سيدنا نجعل المعنى الذي يشق في وضع اللفظ ماذا؟ نجعله موضوعان نجعله نجعله نجعله ونعبر عنه باي لفظ كان ندل عليه لا يوجد شيء نقول حيوان مشترك استنزل عبد الرحمن بلفظ اتى ثم نجرب الحل ثم نجعل هذا اللفظ الذي جعلناه نحن ودل عليه ثم نجعل اللفظ المشترك في وضعه لذلك المعنى ماذا يجعله محمولا بما له من المعنى الافتكادي اذا عملنا هذه الطريقة ثم نجرب ان نحمل بالحمل الاولي المفهومي الذاتي بالحمل الاولي نجرب ان نحمل اللفظ بما له من المعنى المرتكز في الذهن على ذلك اللفظ. الدال عن المعنى المشكوك وضع اللفظ له والحمل الأولي رابطه ما هو ملاطفه الاتحاد في اللفظون والتغير في الاعتبار مرعتن في المنصب ما كذاي السعبار في المنصقرعتن ولا تغير الاعتبار يعني تغير الاعتبار نحن نعتبر التغير نحن نعتبر بعضهم قال لا في الحمل الاولين يعني في وقت الحمل حتى احداث لا شرطين اما اتحاد الجهات او التغالب الجهات في الحمل الاول الاتحاد فقط والتغالب ما فبعضهم اختار اختار للضريه صحه الحامل اختار قال التغاير بين المعنى واللف تغاير شنو اتباع بعضهم قال التغاير من الاجمال والتفصيل لفظ الحيوان المفترس مفصل ولفظ الأسل مجبع وحينئذ إذا أجرينا هذه التجرب فإن وجدنا عند أنسنا وجدنا ماذا؟ وجدنا صحة الحمد بعد وعدم صحة السلب علمنا تفصيلا بأن اللفظ موضوع لذلك المعنى بالوضع حقيقي وإن وجدنا عدم مصحة الحامل ووجدنا صحة فلعلنا أنه يعني اللفظ ليس موضوعا لذلك المعنى وضع الحقيقي بل يكون استعماله استعمال مجازي هذا طريفا أولى فرد واحد من الأخوة يقول هذه الطريقة غير مقبله نقول له لا تستعجل بقي الطريقتان ان شاء الله لما بعد الاسواد وصلى الله على محمد وعلى وقفى <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>